حزب تهليلات القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واعد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو العي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاوُتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْمَتِينَةِ لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله وليم الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون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 نزل عليك الكتاب بالعق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل عدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو تقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن هذا له القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ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 وَرَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بلو إسرائيل وأنا من المسلمين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله ولا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قل هو ربي لا إله إلا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 وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْنِ فَإِنَّهُ يَعَلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِيَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعَبْدُنِي وَاقِمُ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعَبُدُونَ وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتِ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّ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 فأنا تؤفكون إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون وما من إله إلا الله الواحد القهار ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو تسرفون غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ضد الطول لا إله إلا هو إليه المصير ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون هو العين لا إله إلا هو فادعوه مخلصين لو الدين الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب أبائكم الأولين فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدير السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشريكون والله الخالق البالِي المصور له الأسماء الحسنى يسبع له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا